راني تحب لكن ض ح ب ب ش م ا ق و لنا الله يساعدك ياروحي يا روحي. على اللي ما يحس بلوحي ي د كل جروحي والله يساعده ك ا ل ل يزاديك على اللي م ا ي ح ب ن بجيتك تاليها بقهر طليتك مدري ج ب ت ي وش وديتي الله ي س ا ع د ك الله ي س ا ع د ك هاي الماجن تحاسبه و ح ل ل ي تحب طيبه وقلت عيدك و ي ن و من وليدك س ي د ي الله ي س ا ع د ك الله ي س ا ع د ك محد ا ما يدار احساسي م ا ت ر و ح ش ك ي فر من ا ل ناسي شفت شلون ا نزلو راسك الله ي س ا ع د ك 「さあさあさあさあさあさあさあ جنت الهيبه وانذليت الله ي س ا ع د ك الله ي س ا ع د ك خليت ك ه و ي ت الظالم وصرت بحبه مثل الخادم مدري ش ب ي ه ا ه ا ي الوادم الله ي س ا ع د ك الله ي س ا ع د ك عليه الضيم ما متعلمه ت ن ج ر ح ي ن باصغر ك ل م ة على ه م ت م ا م ت ع ل م ة تنجرحيني باصغر ك ل م ة أ س م ن ي أسمن الجروح مغيمه ي س الله ع د ي ن ا يساعدي